الله سبحانه الرحيم الله الرحمن الرحيم What? And <laughs> I'll then I'm um... very bad. Joo. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ